لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا رهنا إليك آس أشاء رحمتي وشعت كل شيء فتأكتبها للذين يستقون وعلم الَّذِينَ يَنفَعُونَ النُّفُوسَ الَّذِي يَلُومُ مَن يَجِدُهُ مَن الَّذِينَ يَجْتَدُونَ فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ تَوْبًا عِنْدَهُمْ فَتَسْوَرُ إِن جِئْ يَا مُرُ بِالْمَرْءِ وَيَنْهَى عَنِ الْم يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ